الوحدة الثانية الدرس الأول المكالمة الهاتفية أربعة استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها ثم اكتبها في الفراغات كما في المثال الحمام الزاجل الجريدة الهاتف التلفاز الجوال المجلة الفاكس الرسالة الإنترنت الدخان التلغراف، المذياع اللاسلكي